ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأي ني اخي يجره إليه قال ابن امنا ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بهم اعدا ولا تجعل 117. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين 118. إن الذين 119. وانتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين 110. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من 124. ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 125. ولما 111. وما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة, وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 112. تَرَى مُوسَى قَوْمَهُ سَفْعِينَ رَجُلًا لِّمِقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُم رَّجْفَةٌ قَالُوا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُسْتَغْفِرُونَ لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من انتشاؤ وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافر